لآن م و ا ل ع ه النابلسي وإذا للعلوم ي آياتنا بينات ه م ا ق ل ا الاسلاميه هذا إ إلا ر يريد أن يصدكم أن م ع ك ا ع ب ب د و ق ا م و س و ا ه ذ ا إ ل ن ا و ق ا ل ا ل س ي ن كفروا للعلوم ح الاسلاميه إ ح ر مبين و ت ي ن ا ه من كتب د ر س و ن اسماء أ ر س ل الله إ م ق الحسنى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 جنة إن هو إلا نذير لكم بين هو لكم عذاب يدي شديد قل ما س أ ل ت ك م من أ ج ر فهو لكم إ ن أ ج ر ي إ ل ا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إ ن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق جاء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 لهم ل ا ا ت ن وحيل ش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل بالغيب من مكان ويقذفون كفروا بالغيب بعيد به قبل بعيد وقد و بينهم وبين ما يشتهون كما فعل ب أ ش ي ا ع ه م من قبل إ ن ه م كانوا في شك مريب